بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اتَّخَذَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَجِدُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِهِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ رَحْمُهُ وَكُنْ رَضِيًّا إِنَّا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة افجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا فَإِذَا عُدًّا لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الدِّينِ نَكِفَتَ تَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَحْرَى وَأَنَّكَ لَن تَضْمَأَ فِيهَا وَلَا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أذلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وصفقا يخصفان عليهما من ورق الجن وعصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهدطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأسينكم منهم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 قال ربي ما حشرتني أحمى وقد كنت بطيرا